اعتذر ان كان في يوم خطيت والعذر لو كل ما شفتك بكيت الغفا يجري بدمي ما حيت وانت وفي من عرفته لا جفيت مرتي يا مي وعمر نسيت دمعتك يومني وانا دعتك بكيت وذكرني وقتها بعينك عيني قريت ليت اشوفك لو يطول البعد ليه تغرلك طول عمري وان خذ دموعي واكتب بكافي وفيت الجفا ما هو بطبعي وان لا تظن اني نسيتك او قسيت لن كدرا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 بيت ابدعاي في صلاتي ورتجيت لك سعاده تغمرك الم ماشي ويا سعاده تزيد ود